يقول يا ليتني قدمت حياتي فيومئذ بالله يعذب عذابا احد ولا من في قوته احد يا ايتها النفس المطمئنه الَّذِينَ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ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 يَتِيمًا دَانَ قُرْبَهُ أَوْ مِسْكِينًا دَانَتْ رَبُّهُ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُنَائِيكَ أَصْحَابٌ مَيْمَنَةٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْ